فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا بد أن تكون العبادة بهذه الصفة الله عليكم هذا سأل يقول ما حكم من يشئ المدارس الإسلامية في بلاد الكفر وبحجة التنقيص من المفسدة مع العلم بأن الهجرة من بلاد الكفر واجبة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 عليه الصلاة والسلام الشديد من ذلك وأن يتق الله والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب. حسن الله إليكم هذا سأل يقول الصحابة هم أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل يجوز تفضيل مثلا تابعي على أحد الصحابة الصحابة هم, هم الأفضل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 والجماعات التي نظمت لنفسها اعمالا وطرائق وتوقيتات وأمور لا دليل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فالواجب اجتنابها والحذر منها وان يكون حفظ الإنسان ومحافظته على العلوم النافعة والهدي القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مثل تلك التحديدات والتوقيتات والأمور التي تتبناها مثل هذه الجماعات فهي امور ليست من سنة النبي ولا من هديه صلوات الله وسلامه عليه وليس الخطأ عند هؤلاء مقتصرا على ذلك بل يشمل حتى فهم الدين وشرحه وتبيينه للناس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 فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وطالب العلم ينفع اخوانه وينفع المسلمين عموما ببيان الدين لهم وتوضيح الاعتقاد لهم بالرفق والكلمة الطيبة والدعوة الحسنة والله تعالى يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأيضا من الأخطاء في أمثال هذه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 يقف ولا عليه ويقف المسكين امام الناس ويخوض في في في دين الله بغير فقه ولا علم والوصيه لكل مسلم هو هو ان يلزم السنه عليكم بالسبيل والسنه السبيل الاسلام والسنه هدي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فاجتهد الانسان في الاخلاص والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم والتوفيق